اينما حل اليهود او لهم حل عبيد شانثير الامر عبا من تنقط الحشود يا يهود الشد شرى فيكم حقا وعيد اترككم مجد جديد قتلكم عيد سعيد اترككم الله فخر وله سار الاسود سوف تهنيكم جنود من اجداد تعيد يا اسودا ما لها في الكون والله نديد ادفعوا وتمنعوا عن بيضه الدين وذودوا يا جنود الله سيروا وادهرواهم حينما كانوا قفوهم بالقنا حتى يبيدوا فيكم يحتار كفر أرجال أم حديد عاجب الكفر لكم لما رأاكم لم تحيدوا دولة الإسلام جاءت ركبه لها تقود قل لمن يجحى في دينها هنا الدين يسود لن تظلوا يا خنازير وتقوا يا قرود فوق أشرائكم نبني المعالي ونشيد حينما حل اليهود أو لهم حل عبيد سنتير الأرض رعبا من نوتا قتل الحشود يا يهود الشد صغرا فيكم حقا وعيد اثلكم مجد جديد قتلكم عيد سعيد